فما كان دعواهم ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غام وَن يَو مَ إذن الحَق فمَن سَقلَ مز فَأ إكَغُوم المفش موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مك وجعلناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وَإِذْ قَالَ خَلَقَ نُفُسًا فَمَثَّلَهُمْ طَوَّرْنَاكُمْ ثم, ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ سجدين قال ما منعك الا تسجد اذا مرت قال انا خير منه خلقني من نار وخلقته من طين قَالَ فَهَبْ لِي قَوْمًا مِّنْهُمْ فَما يَقُولُونَ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجٌ نَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَعُوذُ بِرَبِّي إِلَى يَوْمِ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْسَّقِي مَا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَلَى يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذ مََّ دَحلَمَ تَبِعَكَ مِنهُم لأَم لأَنَّ جَاءَّمَ مِنْ قُمُ أَجَمَ عي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 وَْ وَسَلَهُ مَ الشَّيْ فَانُ لِيُبَدِيَ لَهُ مَا مَُ عَْهُ مَا مِنْ سَأَاتِهِ وَقَالَ مَا وََمْبُ مَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْتَ فُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُ مَالَ مِنََّ صِححين فَدََّهُ مَا بِعور فَلَمَّ ذَقَ الشَّجَرَةَ بَدَت لَغُمَا سَ أَتُغُمَا وَطَافِ لِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَّنْ هَكُمَا عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ نَسَيقُونَ لَكُم مَّاعَدُهُمْ مُبِينٌ قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ن وَتَمُحَمنَا لَ نَكًَُالَ مِنَ الْخاسِرِ قَالَ بِطُوبَُكُم لِبَعٍَّ عَدُ وَلَكُمْ فِي لَّمُْتَقَرُون وَمَتَعونِ لَ حين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 مَا قَد زَرلِن عَلَكُ لِب سَي وَ سَ أَاتِكُم وَرشتَ وَلِبَسَت ذٰلِكَ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَنظُرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ فَإِذَا نُكِمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَزُع झ عَنْهُمَا يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله أتقولون على الله ما لا تعلمون قل مر ربي بالقسر وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق وعليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحتبون أنهم مهتدون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 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ ياَا خَال صَتُ يَمَ القامَ كَذَلكَنوا فَّلُ ل يَاتِِقَوم يَعَمُ قَُّ ماَا حَر بي الفواحش ما ظهر وَمَا وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن وَأَنتَ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَاسَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ من كُم يَصُونُ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى فَإِنَّ لِي خَيْرًا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن ظلم ممن ترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفر. وِنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى دخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لكن لا تعلمون ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آل بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أص حَابًا نَارًا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنَمُوا وَذِلُّوا بَيْنَهُمْ اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا وهم بلا كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادى واصحاب الجنة أن سلام عليكم لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَصْفَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْعَرَافِيرِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا وَق وَمكُ تُم تَستَك بِرونه أُ إَِّذينَ أَق أَمتُم ل يَنالهُ اللهَّهُ بِرحم أخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ ذِكْرْنَاهُمْ فِي كِتَابٍ فَ قُلْ نَعُوذُ عَلَى عَيْنٍ مِنْ هَدْأٍ وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِ تَاوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا, فهل لنا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا فعولنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إنِ رََّّكُم اللهَّهُ الذي بِخَلَ قَتَ موَاتِ وَلَ رضَّ فيِي سَِّتِ أَيا مِسُْم م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 ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة بِأَنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُسُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل نَرَاث كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف لايات لقوم يشكرون لَ قَدَ السَلنَُّوا حَنِلََا قَوْمِيه فَقَالََ قَووا مِعَبُّدُ اللَّ مَا لَكُم مِنِ لَِ النُيِرُ إَِّ أَخَافُوا عَلَلَْكُم معَذَبَ يَوْو مِن النوُِي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 العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قَالُوا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُم رِّسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِينَ أوَ عَجِيبُ نُودِقِين قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي اسْمِ ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فالكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفتر ديد قال الملأ الذين استكبروا من قومه الا الذين طُعِيفُ لِمَنَامَنٍ مِنْ غَمُومٍ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا قال الذين استكبروا إنا بالذين حِسَ تَمَا سَبَقَكُمْ بِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ف تُم قَمُ مُسْرِفُ وَمَا كََ جَوابَ قَومِهِ إِلَّ أَنْ قَدُ أَنْقْرِدُهُم م قَرُ مونَ ستَفَأَر فأَن جَنهُ وَأَنْلَهُ إَِّ مراءَتَهُ كََت مِنَ اللابِرين وَأَمطَرنَا عَلَين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بهينة من ربكم فأوفوا اوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا مَا لَكُمْ خَيْرٌ قُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعُودُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِغُونَ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وينظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا ص برِر حَت يَحكُ مَض اللههُ بَنَنَا وَهُ